إلاَّ الذيينَ تَابُوا وَأَصْلَحُ وَبَيَّّنُ فَأُول إِكَأتُبُ عَلَيهِمُ وَأَنَ التَّووَّابُ الرَّحيِيم إِ الذيينَ كَفَرُوا وَما تُ وَهُمُ كَُّّارٌ أُل إِكَ عَلَيهِمُ لَعْنَةُ اللهَّهِ وَالْمَل إِكَةِ وََّاسِأَجمَعين. الَّذِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ